أبداً متهوني بدأكي روحى وعيوني أبداً متهوني بدأكي روحى وعيوني مجبول بلوني اسم مسجل بكتاب ترابك مجبول بلوني اسم مسجل بكتاب على الطراوي رجال ما بيعرف صعب ومحار على الطراوي رجال ما بيعرف صعب ومحار بلا طائم من الأبطال يعرض ترابك بلا طائم من ارضي شهده تراب ابدا ما تهوني ذاكر روحي وعيوني ارضي ابدا ما تهوني ذاكر وعيوني ترابك مجبول بلوني اسمي مسجل بكتابك وترابك مجبول بلوني اسمي مسجل بكتابك أبداً من بالي صهيوني لما عدت مش بالغالي رأيي ولا بلفري فيا صهيوني من بالي صهيوني لما عدت ضي أبداً مكوني ذاكي روحي وعيوني وترابك مجبول بلوني اسم مسجل بكتابك وترابك مجبول بلوني اسم مسجل بكتابك على الطيراوي رجال ما بيعرف صعوبة شهدت رابك بناطق من الأبطال يا أرضي شهدت رابك إمال الجرم يا قائدنا إرفع للناس رايدنا الشهادة. راوي رجال ما بيعرف صعب راوي رجال ما بيعرف صعب ومحال ولا ذايم الأبطال يا ارضي شهدت ترابك ولا ذايم الأبطال يا ارضي ترابك قفارود قسما ما بتعرف الحدود الأرض بتشهد أفعاله يلاوي وسلو تشع الهاض ما بتعرف الحدود الأرض بتشهد أفعاله أبدا ما تقولي ذاك وترابك مجبول بلوني اسم مسجل بكتابك وترابك مجبول بلوني اسم مسجل بكتابك ولا اطيراوي مافي عرف صعب ومحال مافي ما عرف صعب ومحال بلا ضائِم الأبطال يا أرضي شهدت رابك بلا ضائِم الأبطال يا أرضي شهدت رابك